الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال عليه السلام فصل وبلا عوض فيصح الرجوع مع بقائهما في عين لم تستهلك حسا أو حكمة ولا زادت متصلة ولا وهبت لله هذا شروط شروط صحة الرجوع <تصفيق> أول شيء أن تكون باقي أهلا يجوك الد... أنا أقول الراجع بيه تارفة. بديك الراجع بيه بيه بحديث الموزين ها؟ الراجع بيه بديك الراجع بيه بحديث <تصفيق> هي مكروهة في ذاتها لكن كل منها معي يصحر رجوع وكل شيء على ذي عندها <تصفيق> <تصفيق> كنت أنت إنهم أسانا ما يصحر رجوع بيه دي وصدق هي ما يصحر رجوع بيه دي <تصفيق> هبه. ما يدنه هذا الشيء نادر ان تكون لا نادر أن تكون الهبة هلا الله أسمه الله صدقة أصلها أبناء على أيوة. يعني على الهبة ما الله صدقة؟ قلنا ما هذا الحلال يا جماعة هؤلاء هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا <تصفيق> اوه لا اشتراك رجلين رجل. ما خرر ماهيكا رايب يجع اما بلا يعني بيقونها مغرب شيء مستقدر, مستقدر يعني مستقدر مستقدر حرام اه حرام مئيما ويباس لقد فيه في نصر شاك فيه <تصفيق> <تصفيق> يعني انه اصفر ويزن بهنا ايش شاكي اه يا نصر وراهي اه سل اه ما اه الوالد اه في ما بي بعضه فرق ما بينهم لا. ما نعدها مع الكراه مع التحريم زد ما كروها. <تصفيق> هذه خم منه. يعني يدل على يعني. فيه امرين. اول شيء الراعي الراجع, الراجع هو من أصله محرم. هو نجس الغي. شيء إنها فيه امر مستكرة. يرجع معه فى شيء محرم ده, ده, ده مرغوب قال على التحريم أكثر مننا. الناهي يدل على التحريم ها واشه الفرق بينه يا هو برق بين الصدقة رجل قلنا ايوه قلنا ايوه كان قلنا الظاهر انهيك الصدقة اما اذا هبه كذيه ولا مقابل عوضه ولا جاهز الله يرجع فيها الآن أحين قال فيها عين؟ عند الحين تذهب للشيء لقليه يسوي لك أفضل إذا ما زبره طلع يجع فيه هل قال فيها عند الحين هداو بيجعل يعني ما زبر؟ قال أول شيء إذا هو دين ما دران نشتيك إذا هو دين ما عصد رفجوع إذا ما دين قال يجعل برا لك هداو بيشغل سرق لي كذا ونبهبك كذا اشتغل مني وان الجعب اشتغل معك بسبب ذا الحين؟ ام مراجع هذا ما زهرت راجع ما في عرض كذا يا جابوله اهل دال مثل ها دا جابوله اهل الشغل يجي دال ما زهرت راجع في ما وه بتنده نحسن ما وعد صحيح ما بعضه يولد هذا اللي ما يشتغل ام المثل. لا لا هي بيه, بيه هي عندك هذه مقابلة بيس راح من العامل يشتغل وبدأ عامل التماكدو بيشتغل لا عندك ثانية عندك اشتغل هل انت معه رجل معك ايضا هي مثل العيجارة ماذا عندك مثل الاول هذه مباشرة لكن هنا هبله اروح اشتغل معه وارجع شي اتراجع في الشغل أعزائي ذراك عظيم أنا أتبع عليك ها ها ها وال... ها ها فإذا قبه الشرط من قبل ها قال لازم اي ولا قبه إضمار يعني دي ها دي يبا يعني كدو العرق جاري كذلك نقل عباري بدي العرق إذا عندك مثل الإضمار لا قبه عرف الله ها إيضمار في الزنبي. لكن الشيء في غيرها ما دي عندك قد أحكامها منها لازم أغلين باب الرجال ها امبابي يعني لماذا؟ اشتغل معي اشتغل مع في ما بيشترط فياره وباني ياره ها ما يشترط فيها ديه قال إذا وحت لك لك هذا على أن حب لي كذا بياخذ وبيع كانه بيع بحكم البيع البيع مال يعني ابغى ان هذا افضل لا يعني اجى يجارها افضل هبه اشتراط في اياره انا ما مجد طيب لها لفظها لله ليهم من عرفين هقال مع بقائهما ال... الواهق والمتهد وكذلك أن تكون في عين تكون في دين والله في غيره. هل لم تستهلك حسنا حكما ما تستهلك حس كذا أكلها واندهد طحن ولا حكم مثلا مثل الطحن حفظ طحنة والله قال قال قال تبعك يا حسنة <سؤال> <سؤال> <سؤال> لا ما هو <سؤال> لا بيقعد <يوجد> سهلا <في الهزه> لا يبعث لنا أك... ولا بيتساء يعني كده يعني سهلة الحين قعد عشرة أيام هو سهل لكن شيء ولا وش قعد عشرة أيام؟ ما هو شيء. لا سهلة حبلي حبلي. التعب الأهلة. كل إذا بناء على أن ما في الشقق العودان حقتها ولا. الحين ما يشون قرطاع أذل عليك ما يشون لك كذا. شيله من دانيها ولا طلحة ولا. لك السعر. عمل عمل. لا قبض قطع هل ما قب الشيء ما عمل فيها عمل ما بيزبون هاي اللعين لا قالوا لنا ما هو حكمي لا لا قالوا إلا هالري يعبي لا لا ما أدري ما أدري ما أدري لا إذا قد طحن الحب إلى شيء ذاتي هذا حكمي ماذا؟ ما, ما بيخيره دو بيخلوه جابت لها بيزي كل حالي يا رمضي كران إذا قد هذا الجيدة سمر أشكر إذا مثلا باعه إذا باعه الله الباعه بدو بستهره بس لا طحين الحب حين يطحن دبس السهلة دبس دبس فوك الحملة دبس فوك <ضح> <دبخو كالحملة عمل> الحملة الحملة نطح ند الحاملة النورة الطانية يعني إن الدبس السهلة خمود. عندالون لها الرجوع ذي. وقف وبيع ثم المماهبة الغش بناء نطح دبس فوك الحملة طبخ ولث وصبخ حشو مثل مثل دبس ليس بينه غزل كيف ما فعل وقطعه. هذا كلام. هذا كلام. يا لا عشر ماذا ما استهل. ما استهل من ما. ولذا قال له تراجع إذا بلا قطع الشجرة ولا ذم حشة. أيار سبعة. كشتيا. قطع ولا. قطع كيف ما فعله. وده هو وده ما هو صدق ماذا لا لا أوكي. لا لا ما عاربه سيريه ستحقه ها عند لا شيء الشيء ما فرق لا أن يكون الاستهلاك حكمي لا لا يجيهو بنقص فقط لا يجيهو فيه لا ما هو بلا بنقص خلاص قد جعله رقص وللبيع السلقات ما هو لا هو يعقشي وده ما هو خرجه من كله ما هو هو شيء معنوي عاد ع هاي هاي هذا القطع ما برانا نقص الشجره ما صبر موجود ولا هذا موجود خرج من ملكه لا, لا, ولا لا وقفه ولا خرج عن ملكه بالقطع لا خرج في قال ما انا انا الموهوب لي الموهوب لي عد في لكن خرج عن ملك ذاك بالقطع لا ما ملك هي ملك الموهوب له أوه. هو ديه وقف هو وقف الموهوب له ولا باع ولا هذا استهلاك يكتوب آهر في ملك خرج لكن أما بلا قبع أما بلا نقص فيه قال إذا الاستهلاك كأنه يشتيه يقول ما الاستهلاك بالنقص ما هو. لا حسناه بحقك حسناه حين نقص، نقطع، قطع على نقص. يعني نقص ما فيه ثمنه ولا فيه والله <سؤال> لعم ماي دعنا أمر آخر ما هو لجل بسنا قد السهلك ولا شيء نعم ما السهلك يعني كذا لا قال كأن يشي بين الاستهلاك يا أما بالخروج يا عن الملك ولا بالنقصة <تسرق" تصفيق> ال الاستهلاك الحكم يشي ما إذا مثلا دبعت الشاة ولا قبعت الشجرة اللي يتراجع أيه بلا نقصه هي هي خسره لا نقصه هذا نقصه كونها قائمة ماذا ما هي هي مابلنا نقصت بالقطع وتيك نقصت بالدبح حتى بي وقت وعلى حانجون دبحها ايش قيمتها اغلى من ايش قيمتها هالقيا اه اه اه سيدنا حنجو قد تقطع لحظة بوزر ايه وقلتها اتراني ايه مهو يلزم وقلتها زماجرة مهو قلتها مهو قد مر لنا قلتها قدامك عليها ما يرجعنا نهايه حتى لك حتى الانبا بعدين بيزيد ده بالعمل ها هناك هل حتصيرك حبني حبني لا ولا لا كنت كنت تغير إلى أمر آخر ما عاد والله ولا زادت متصلة لا يوجد زيادة هم متصلة اما إذا هي زيادة منفصلة يا لها بهما صغيره هولها ها ولا وهبت لله بس بدي جنب البقره طب على خيرات راجع قال ولا لا زادت ولا زادت من الناس البيت له ارضيه ومنا فيها اي ترى يعني لا له من الاخر برجع عن لا رجع لا بها والله ولا ولا ولا زادت متصلة ولا وهبت لله ان ما يدوه لله نقدي هي في صدقه هاكو يل صدقه مع الرساله هذا احنا عندنا نيه واحد نيه صدقه هلا انتي واحد يصير لا هذا وعدك يا ترى بين الصدقه والغايره عجلها الله صورة عم ذكر ان ثلاث صدقه ما رجع لا الا اذا ما غرق فيها قال انك دام ما غرق في تبين بيتها بس بدون صدقه حلم بدون دورات هاي دورات <متحدث> بلغت بلغت بلغت بلغت ما بلا فرق ما بلا فرق مثلا الفرق بعض الرحنج شيء شي بصير. ولو يحتاج زلط ولا شيء تدي يوم بسك صدقها لله كي لك ثواب ولا ما يشير الدين لا ما بتشيب لا فديا إلا إذا ما قرض يعني بتبين ما بالغرض وكونها غرض ولا ما قرض بيها ولا أبو كونها اللي نحن يهب واحد ولا ما قرض أنها يجي لتوافية كي لا لا يجوز ما لو ما م. م. م. ما الناس طلبة في عندي ها في <تصفيق> <تصفيق> أحنا هم قاصي. أنا من الجاحز. أنا ما جمع عينه بع. بدّلها. الله يسلمك. الحمد لله. عليك. أيش تي ما ب... بعض الأحيان مثلاً يروح صاحب ولا شيء. بيتعب لهم يعني لو ما هي مقصودها يعني إني أنا برجع أشتاق يا أبله. هذا هذا بيجي هي كذا. اه هبدأ. هي ما بيجوني أتاكل محتاج. لا الله ولا تطمع من نهبه يعني من أنهم بتقديم عكشية تنظر لا وليك حبل لا أحب أحب حب فيدي فيدي فيدي بين صديق. صديق ما جدا ايو تيدي بين يعني يقصدها واحد ما الصديقة غيران بين بعك ومانا باكتاني مقابلها بين تحاجر ومانا فاكتاني اه غيري الماوضة اي جاء وقده الغرر او لا تقدم فكافر استطاع فنحي علي اه اه يا محمد من حلاك الدم كافه كافه. إيه، هل نتسلى بدنياً؟ هلا، هيك جاءنا بالهلا، أنت عندك أمر آخر؟ سؤال الله لا والله غيره، يعني يعني يفعل إليك معروف، <سوالي> أه؟ أولي ذي رحم محرم، إذا جدو ذي رحم المحرم بقدوا وهال، معي هي صحلة التراجع؟ قالوا له كافر الناس أداء الرحمة المحرم أو يليه بدرجة يعني بعد ذلك ابن العم ابن العم هذه درجة باشرة ذي رحمة المحرم إلا الأرض فيه بتي طفلة ما هو لها الرجوع وفي الأم وفي الأم خلاف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 يعني دي لها ميزه له كاملة. أيش جزيعها؟ أنت ما على, على الله أه أه بنت وفي الأم خلاف قال <تصفيق> ورد إذا ردل. ال... مثل إذا ردل ال... سيقول الله عد تفريخ من جديد. أبلاء فسقتيع كلوال. وتنفذ من جميع المال في صحتي. وإلا غني الثلث. إذا يعني أوقعها في حالة صحة. تكون من الرأس والله. يعني إذا الحين <تصفيق> إذا ردها مثلًا شغلت إياك. هذا ميرد ها. يعني جوز لك ساليك الله. نعم. جوز الوراح مني كله. بس. لا عندها ما شاء الله. ما ما أحزر من حين يقول هذا. آه. سوري فيها. قال إذا نفد في حال الصحة من جميع راسل يعني من راسل. لا يكون من المختل. وإلا إذا مثلا كان في حال المرض المخوف في حال المرض فمختل. شرط قال جو في حال مرض المخوف مات في حال مرض وما مات الراس لا ما ما ما من هو ولا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 رضع عنظله زايده الطاعون تعدلهم اه طيرس اه طيرس زايده هذه ها هذه بنت واحد زرعه اه زايده الله وجعني يبي يسمطعون واحد هذه لا ما بيقتل واحد بسرعه كافي زايده تكدي خلاص اذا هكذا لا، بجأة حجالة علاجة بيقولوا تبيت خلاحة ما في الدرجة خلاص, خلاص. صح <تصفيق> ساعة ده لا، قلت بل العلاجة كامل انتقل؟ لا، هنيجي يجيب حوالي 24 تلاك 24 ساعة إلى 24 ساعة ها جاء كل إرادة أو لذلك يقولون؟ أشوه؟ الطاعون دي بيقولون ماذا الطاعون؟ كيف هاد؟ نا، هاد؟ نا، طريق ربعاتي يا اهل ايواني قالوا ان الزهات انا تهديت الحرامله عينه ما, بيو. بيو. ما يعني الطاعون تتقلبوا عليه طيب علاجه موجود وبلي يمكننا قدر اندال ونتحرك اسرع من ساعه لا عندك شيء جديد تخايوا الله من جديد يعني <تصفيق> <تصفيق> مثلًا إذا مثلًا يعني وَهب من ماله في المرض في المخ ورجع ماله، فإذا أول في له الثلاث يتصرفوا فيه بما أوصى به، إذا وصية كان يغريه لا لا ليه من, من من الثلاث حيث إنه لو استغرق الثلاث وزاد ماله لثلاث المائة بس إذا مثلًا جاء أمه وصية كلها ترجع إلى الثلث مثلاً يبزرو مثلاً ما هو جاي إلا الثلث ده في واحد منهم yeah. يقسموه بينهم جم بين الوصية والله وإذا ما هم زاد وإذا ما الراس المال مثلاً ما أوصى أوصاه بخير ورجع قال ما رضوا ما ما أوصى وه اذا نشي شيء من راسه لما رديت سوا قبل ما ايوه ما القسام اخي يخرجوه ورجعيه ليس بمال ولا ارض الارض وصلت بيقولوا السادسه والريج ما ادري ما اخوف الاولاده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 يا أقولها مبادئ حيويه قرولي هاي لا يجرؤ شارو يحبونها مبادئ حيوي بعدها شارو يقول شرب ليس بمال ولا غرض أي ذا شيء ما يقول فايدة شارو هبتك كذا بشد إنك تبوم وتبعد أنا هو غرضي أنا ما له فايدة ما أبيع بها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 وهبها أنا أقدر ها؟ ولا لا يبيعها، ولا لا. فإذا ي... يلغيت الشرط. كيف هذا لا يبيعه اللاعب؟ وجب له به؟ وجب أنك تملكها وتبيع وتتنكح إذا بالدخل تسويه ما فيها ولا؟ صرف فيها كل تصرف. فإذا شرط عليك أي شيء شرطها هذا، إنك لا تبيع مثلا ولا لا تهب، ولا لا تجيب، ولا لا تنكح الأمه، ولا. إذن هذا هو الشرط يعني الشيء الذي بيوجد. الذي الذي هو من ما يتعلق بعقدها عند ذلحين ب. إيجاب إيجاب ال مثلاً إيجاب القبول فيها عند بتشتري مثلاً السلعة لاقيت بها ولا بها ولاك فيها كل تصرف. تبيعها. تبيعها من استخدام ماشي ما بده فإذا خرج أي تيا الأشياء هو بخرف الموجة. كان جيتك في الاخر قال الشر ويثبت تثبت على الهداه غير صار من البيع الباء واذا قال لا بعاد ما لا تثبت لا بأمان بيشد العجب. بس. أنا ما عنا عنا. تلبط يعني اكسد العجب. في تلبيع وتيها ذكرها ودكا هننا ما بتفسد. في الرغاوة. اه. تحب التلبيع. كاحب. جاب اه. انا قال. ابلا قال اه اذا. ان كاحب. اذا شرط. يابف النكاح هذا الشرط للطبع والله بس نعنى السابن عام السابن عام ايه يالنكاح تيز يلغو بإنكار. ويلغو شرط مخلاف موجيبه. إذا جاء به على اسمج العلم أو على أن طلبها بيدها. أو على أن نبقتها عليها. أو غير ذلك. فلسلت الحاجد يكون قالبا. سلجمان يستردل لطأها رأسهم. وهو قالب لموجيبه. ولكنه لا يلغو. بد يفسده بالعلم. يصدر تنكار. ها يا بعدك نكاح والله وجهك الاخلاق موجيبه غالي الله يغفر قصه النكاح بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله والله غالي والله وجهك الاخلاق موجيبه شيء عاد تجد بالبيع عهد هذا الوضع ونحوه توجبها كلها تكررت عن ونحو قال والبيعون نحو ولو بعد التسليم رجوع نوع عبدن إذا باعه ولا تصرف فيها إذا تصرف بعد ما قد وهبة قال ولو بعد ما قد سلمه يعد رجوع <تكلم> قال غم قال إذا دعنا إذا سنتصدق بهذا المقام قال هو عبد للبيع ورجوع أنا له إذا كم تهب هالواحد ثاني بدي واجب إذا كم تهب هالواحد ثاني ويجي وجب اي رجعو وبس يعني يا بلا لا لكن لا لا اسحب لا لا ما لله ولا ايوه والله كبير فيه باع من واحد ثبت بهالبيع والبص يقدر Ahoj! Ahoj! Ahoj! قالوا قالوا ما معكم الاختبار يا حبيبي عازم ما قاعد انا العب ما سرتم ستال ورقه قعدت مدري كم مره يارا انا اجي اقول اثر بها الزهابه انا بابل. انا باب المعنى